هذا مجدده جمع الاسر علينا سر الحصون ve <Sessizlik> aleyna Come uh on. -huh. واعدنا يا مولانا من كل ضا اللهم ادفع عنا كيد الاعداء واعدنا يا مولانا من كل ضا واحفظنا واصرف عنا هذا البلاء احفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شرا يا حي واحفظنا يا مولانا كل غير واصرف عنا باغينا شر يا حي يا الله يا, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا يا الله, الله, يا الله. يا جمع الهفار علينا شر الحشود شرقيا أو غربيا أو جمع الكفار علينا شر حشود شرقيا أو غربيا بيضا أو صود أما السائق والحادي فمن اليهود فاحفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شر يا حي فحفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شر يا حي يا, يا الله يا الله, يا الله. دعنا هدي القرآن لحفظ مل عز عبر الأزمان لو اتبعنا برضواة هدي القرآن لحفظنا العز عز عبر الأزمان ودفعنا عن بيض كيد الشيطان كل كل وسبقنا كل الأقوام بكل شيء ورددنا جند الكفر عن كل غي وسبقنا كل الأقوام بكل شيء ورد لا الكفر عن كل غي يا الله يا الله يا الله يا الله داء هو هو الداء حب الشهوات الدنيا في كل حال لا أطغض هو هو الدعوضار حب الشهوات الدنيا في كل حال حب الراحة والانفراد بحب المال وكرهية الموت السب في سبيل الحي وسكون تدعات الهدي عن قمع الغي وكرهية الموت السب في سبيل الحي وسكون تدعات الهدي عن قمع الغي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مولانا للدين الحق وجعلنا يا مولانا من أهل الصف فرضنا يا مولانا للدين الحق وجعلنا يا مولانا من هذا الذل وظهر وجعلنا من أهل البأس لطمع الغي حتى حتى لا نهزم باغينا شراً وجعلنا من أهل البأس لطمع الغي حتى لا نهزم باغينا شراً يا حي يا الله وجعلنا يا مولانا من أهل السع كي نبني بالجهاد أركان المجل وجعلنا يا مولانا من أهل السع كي نبني بالجهات أركان المجد ونمد الدنيا طرًا بجميع الرد وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأسماك النسياحي وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدن الأسماك النسياحي يا الله, يا الله